أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار You will بالله sent به ما ليس له in Allah and to share with Him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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون, مغنون عنا نصيبا من النار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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولل الباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار انَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأن يتوفكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون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 لَمَّا جَاءَنِي الْبِيَنَاتُ مِن رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِدُكُمْ طِفْلًا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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حق.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 وَخَسِرَهُنَّ أَلَكَ الْكَافِرُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيٌّ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 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعملننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إِلَٰهُكُمْ إله واحد ﴿٢﴾ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بلا آخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارضيت يا طوع نوكرها قالتا أتينا طائعين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 فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْنَا زَلْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ إذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا اللَّهَ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 ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إلَى النَّارِ فَهُمْ يُزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُهَا شَيْدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ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 ما تعملون؟ وذالك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإي يصبر ف مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.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 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا وابشئوا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره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 وَرَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ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 أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرُنًا مَّن يَاتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِن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 إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ لَّئِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا نَّعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ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 وَمَنَ سَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ